صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالمين آمين لقد كان في يوسف وإخوته للسائلين وَأَنَّهُمْ فِي غِيَابَتِ الْيُمْنِ تَقْطَعُهُمْ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَمَانَةَ لَا تَأْمَنَنَّ مَا تأمنا عَلَى مُسْكٍ وَإِنَّنَا لَنَا حَسْبُنَ اللَّهُ أُقْسِمُ مَا فَإِنَّ إِلَّا نَافِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا مِنْ وَعْدِ مَوْعِدٍ انْدَعَاهُمْ إِلَىٰ نَجْوَىٰ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَائِفَةَ ضِبَابٍ مِّنَ الْجَنُّبِ وَأَنزَلَ وَجَاءَ ما تعالى فأكله الذئب فأكله الذئب وما أتى بمؤمن إلا وَلَمُكُنَّ صَالِحِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَبِيصٍ بِلَمْ كَذِبَ قَالَ بَلْ سَوَّنَتْ لَكُمْ أَفْسُكُمْ أَمْرًا فَصَدَرُوا جَنِينٌ وهو قال يا بشرى هذا أولاك وأسره بضاعة والله عليهم بما يعملون وشروه بثمن بخس درائم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِيُعَذِّبَنَّهُ مَن تَأْفَى الْأَهَادِيسِ وَاللَّهُ عَليم معاذ قال مع الله انه ربي اكسر لهوى ويرنه لا تخلح ضال ولقد همت به وهم بها لما اراهه انا ربي كذلك لنصلح عنه السوء والفحشان. وقالت قميصه من دور وعلف يا سيد هذا الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يستنعوا عذاب أليم قال لي راودتني عن نفسي من دور فكذبت وهو من الصادقين فلما رآه بي صبي قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف أعرض عن هذا وَالسَّوْفِرِينَ لَن بكَ مِنَ, من الْخَاقِعِينَ الله اكبر, الله أكبر.